بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة.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 أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين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 نحن خلطناكم فلولا تصدقون اثر ما تمنون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 أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أَم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمون المزن أَمْ نَحْنُ الْمُزِلُونَ لَوْ نَشَأْ أُجَالَهُ أُجَاجَ فَلَهُ لَا تَشْكُرُونَ أَثَرَ أَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرُونَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُشْيُونُ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا للمقوين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 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين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 فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم